ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم ثباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا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 للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا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 وأعنب وكواعب أتراب وكأسد هاق لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب جزاء من ربك عطاء الحساب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمة La jamnikuna min muhitwa ba, jauma ja kumur rohawalmada, ikatun saffalaya ta illa man, adina la huur rahmana wa kwa na sawaba, zarikal jaumul haqqa, famuisja, atahada ina maaba, ina.